فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبرين وجنات وعيون أخاف عليكم عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم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 اتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطيعون المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أت من المسحور.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 فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب بِكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِن كُن رَسُولًا أمِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 القائلين ربنا نجني وأهلي مما يعملون فنجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في القابرين ثم دم مطر فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لَهُ العزيز الرحيم كذب أصحاء الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما وأسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب يوم عظيم إلَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ وَمَا كَانَ أكثره وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ